يا معالي انا الذكرى والحب الكبير المصطفى وعلى الميامين الدرر يا ذكرى وانا اللي بمودتهم أطير صلت عليهم رحمة رب البشر للعترة تتكمل سعادتنا نهدي حبنا ومودتنا فيهم تعبدنا في حبهم نشدنا ما لا ما عدنا تترنم المشاعر وترفرف التهاني مجبورة الخواطر وتعيد المواليد فرحان الضماير فرحان الضماير وانا الفرح يا ذكرى نج دايم الوفا بيامك العزيزه ارضها بالاشاده اطلع انا وعيد طاير بالسعادة طاير بالسعاده أهل الوفاء والكرم ساعدة العوالم فيهم هبوب الفرج يصحب النسائل أهل العلين والسنة حترة المكارم فيهم شعور يطير يسبق الحمايه الطيبين حترة محمد الظاهرين على محمد سلم على على الذكرى والحب الكبير المصطفى وعلى الميامين الدرر يا ذكرى وانا اللي بمودتهم ودتهم أطير صلت عليهم رحمة رب البشر العتراتي يا موالي والله ودهم باب الفرج إلينا طوبالي من ذكرهم قرد تراها عينة في لجة المآسي هم أنجس فينا هم أنجس فينا درب السلام بهم واحنا بهم اهتدانا والينا مني والي خطهم ولن فدانينا ما ننكره فضلهم يتهام علينا يتهام علينا بالصلاة والسلام على النبي وعاله نور الزمن والوطن يزهي في كماله نور النبي عترته صورة الجلالة نصب الفرح هلهلو يا هلب بجماله متباركين يحزي الولاية والعايدين يحزي الولاية متهيئين أو يا معالي أنا الذكرى والحب الكبير المصطفى وعلى الميامين الدرر يا ذكرى وأنا اللي بمودتهم اطير أطير صلت عليهم رحمة رب البشر للعترة تكمل سعادتنا نهدي لهم حبنا ومودتنا فيهم تعبتنا في حبهم انشدنا هم اغلى يا ذكرى ذات الفرحه في موعدك فرجته والكل قلب يحبك احلى كلامي قلته واغلى الحلب قدومك للزاير نثرته انا بالبشاير طير الفرح رسلته يطفي الهنا عليكم يوم الوعد لزمته ورداتي والمشاعل لموالي قصدته تذرودة يا, يا ذكر في فرحة المشاعر أتيب عطر نفحة من نفحة المباخر بتروع على عامتي باقة المزاهر بتبصروا بسمتي للسماء تساء بتباسمين شفو الظهر يا مؤمنين يهل السعد زف والتهاني في كل بلد زف التهاني يا معالي أنا الذكرى والحب الكبير المصطفى وأنا الميامين الدرر يا ذكرى وأنا اللي بما ودتهم أطير عليهم رحمة رب البشر للعترة تتكمل سعادتنا نهدي لهم حبنا ومودتنا فيهم تعبدنا في حبهما نشدنا و أغلى ما عندنا أهل العبا صيامي اهل لعبا صلاتي اهل لعبا طعامي واهلي لعبا فوراتي لما يهل ذكرهم تتفتح شفاتي تتفتح شفاتي خلاصي سفينتي ونجاتي والرحمة والكرامة شفاعتي ومماتي أهد الوفاء اليهم واهديهم حياتي هل الصبح بالهنا والمساء تعبات بالمصفف اترد والزمان دوار لا لله بالنبي مصطفى محمد افضل اسم في الارض والسما تمجد اهلا اهلا عيد تراث النبي طاب الملائك عيد تراثنا طاب الهنا شفنا المنى